على المدينة على المدينة ربي بللنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بللنا زيارة نبينا يا احمد والجبهه الخضراء ربي بللنا نزور الحضاره ونشاهد احمد والجبهه الخضراء ونبجل جميعا يا ابا نحن زوارك وانت الضمينه ونبجل يا ابا نحن زوارك وانت في المذنبين ربي بلنا زيارة طه فهو الشافي في المذنبين يسيدي أحمد يا كرة عيني هذا أنوارك جاءت علينا يسيدي أحمد يا كرة عيني هذا أنوارك ضعت علينا فالات الباري على المختاري زي الأنواري بالبيت شاري والآل ترى خير الأنواري وصاحب جمعا والتابعين والآل ترى خير الأنواري وصاحب جمعا Happy yeah. yeah.